قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِلْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُوا لنا رَبَّ ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها ورسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّكِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هذوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قَالُوا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك فافعلوا ما تؤمرون قَالُوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِن إنها بقرة صفراء فاكع اللونها تسر الناظرين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنْ نَأْشَأُ اللهُ لَهُتَد قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق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 فَقُلْنَا نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجع منه الأنهار